إِ خَلَقُ نَ لسَانَ مِن نُطفَةٍ أَمشاجَّ بَتَلهِ فَجَعلناهُ سَمِي بَصهِرا إِا هَدَنهُ السَّبِيلَ إِ مَا شَكِر وَإِم كَفُورَ إِأَتَدِنا فرينَ سَاسِ وَأَل لَ وَسَعير إِ الأبرارَ يَشْرَبونَ مِن كَسٍِ كَانَ مِزاج كَفُور عه يَشْرَبُ بِهَا عبادُ اللهَّ يفَجرونه تَفجرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا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 قال يوم فيابس ندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء نَصَاعُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تطع منهم آثِمًا أَوْ كفورا.